وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان مِنْ دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا مِنْ بعد ضراء مسته ليقولن هذا ليه لا يَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِلْعِندِهِ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ عَظِيمٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا على الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ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 حاميم عين صاد كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم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 وذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا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 وَلولا كلمَة سقَتْ مِ رَبِّكَ إلى أأَجلِم مسمَ ل قضَ بَينَهم وَإِ الذيين أُورثٌ كتابَ مِنْ بعدهم لَ فيِي شَكم مهُ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 والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم وضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب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 من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم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 ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير